وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ثَنِيَّتَيْنِ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا وات النساء صدقافا في نحله فان طبن لكم عن شيء مِنْهُ نَبَتَ فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمَّرِيئًا وَلَا تُسْتَسْفَهُ أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبِالْيَتَامَىٰ قِفَا فَإِنْ كُنَّا عَنْهُمْ غَافِلِينَ نُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْدُودٍ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجِئْنَا بِهِمْ ولا تأكلوها إصرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم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 نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه قول القربى واليتاما والمساكين فارضقوهم منه فارزقوهم منه وقولو لهم قولا معروفا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 إََِّّينَ يَأقُلونَ أَمولَ يتَمَا غُلمًَا إ ماَا يَأقلُلونَ فِي بُطُونِي النار إِ ماَا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَضْتُمْ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكْتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَ فُؤَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ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 من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله أليم خليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحتها الانهار يدخل الجنات تجري من تحتها خالدين فيها وذالك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعذ قدوده يذكره نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة منه نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً 11. والذان يأتيانها منكم فآذوهما 12. فإن تابا وأخلحا فأعرضوا عنهما 13. إن الله كان توابا رحيما 14. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوم أَبِيدَهَا لَكُم ثُمَّ يَتُوبُونَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا قضر احدهم الموت قال اني تبت الان قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار أُولَئِكَ اعْتَبَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَتْرُكُوا النِّسَاءَ أُرْهَامًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ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 وَإِنْ أأَرَتتُ مُسْتِ بِذلَ زَوْوجٍ م كَان زَووج وَآتَيتُم إخْذَع نطِ قَرَم فَلَا تَأْخُذُ مِنهُ شَيْئة تَأخُذُ نَوْ بُهتَانَ وَإِفْمَم مُبين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 إََِّو كَانَ فَاقِشَكَ وَمَقُتَ وَسَ أَسَذِيلَ خُرِّمَة عَلَْكُم أُمَّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَقَواتُكُم وََّ تُكُم وَقَالَاتُكُم وَبَناتُأَكِ وَبَناتُ الْ الأخ وبنات الأخ وبنات الاخي وبنات الاخت وامها كقوم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وامها نسائكم وربائكم اللاتي وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناق عليكم فلا جناح عليكم وخلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا وان تدمعوا بين الاختين الا ما قد سلم ان الله كان غفورا رحيما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 مُقْسِمِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِمنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت, فمما ملكت أيمانكم منكم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 وَآتُوهنَّ أُجُورَهنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ ان نَصُّ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ بِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم. 1. اللَّهُ الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم 2. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتوب يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلط الإنسان ضعيفا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 إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا تَتَنَبَّؤُ كَبَائِرَ مَا تَهِنُ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا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 وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ نَافِعُونَ وَهَدُرٌ نَاوَحَ دُرُوحُهُم فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرَبُوا فَإِنْ أَطَعْنَقُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَإِنْ أهله أَرَادَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا بِإِصْلَاحٍ يُوفِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ بِالْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَبِنِ السَّذِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا الذين يبقلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله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 وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَوْ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وَمَا بَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَتَ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أم مت بشهيب وجئنا بك ودئنا بك علاها هناء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يك قوموا لله خفيفا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون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 مِنكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفَتُمُ صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان أفرا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتعون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع ويقولون سَمِعْنَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرْعَنَا لَيْنًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الذِّينِ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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مخدقا لما معكم من قبل ان تضمث وجوها من قبل ان تضمث وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم فَنَرُدُّهَا عَلَى آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَ أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُدْنُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَن يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ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 إِ الَّينَكَ فَْرُوا بِآياتثِنَا سَوْفَُصْلهِِ ب النرًا قُلَّ مَانَ بجَت جُلودُهُ قُل مَ نَ بِجَت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 وَنُدخِلُوا مُم جَ النَّاتِ تَجرمِ تَقْتِهًا أَنهَا خَالِبِينَ فِيهَا أَبَغَ لَهُم فيِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَرَ وَنُدخِلُ بُم بَِّ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم فاحكموا بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنادعتم في شيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ فَأَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا.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 يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَلُودُون عَن كُفُودِهِمْ فَكَيْفَ إذا مصبَةُم بِمَا قَََّ أَزين ثمُم جَ ثمُ جَك يحفونَ بِلَ أَردن إ يسَ وَتَ فيق الذي يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم واغضهم فاعرض عنهم واغضهم وكلهم في انفسهم قولا بليغا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 كف استغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون قد كان يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد اُمَّا لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ خَرَجًا مِّمَّا قَضَى وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ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 الصّ قينَ وَالشهَدَ إصَّالِقِينَ وَحَلثُ نَ أُول إِكَ رَف ق ذَلِكَ فَضل مَِ يا ايها الذين امنوا قذوا حذركم فان في هثبات او في رديا وان منكم لمن ليبطئ ان فاصابتكم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 لا يقولن انك لم تكن بينهم وبينه ما ودت يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت فأفوز فوزا عظيما فَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عظيماً.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 فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْبَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ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 أينما تكونوا يذرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم قسنة يقولوا هذه من عند الله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 رسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة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 من الامن او الخوف اباء به ولو ردوه الى الرسول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلموا الذين يثنبطونه منهم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 وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً خَسَنَةً يَكُلْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ تَحَيَّتُ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَسِيبًا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 أتريدون أَن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءا فلا تتكذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاقذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتكذوا منهم وليا ولا نصيرا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 وَلَ شَ اللَّم لَسََّقَهُم عَلَيْكُم فَلَ قاتَلُوكُمْ فَإِن عْتَذَلوكُمْ فَلَمْ يُقااتِلُوكُمْ وَأَلقَوْ إلَكُم السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِم سَدِيلَ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يُؤْمِنُوكُمْ وَيَآمِنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه وديه مسلمه الى اهله وديه مسلمه الى اهله الا ان تصدق فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحري رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميفاق فزية مسلمة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 وَمَْ يَقُتُ الْمُؤمِنَم مُتَعَم مِذَن فَجَزَ أُوجَهَن النَّب فَجَزَ أُوجَهًاَّ مُخَالِدًا فيِيهَا وَرَضِبَ وغضب الله عليه ولعنه وأعذب له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا وَلَا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستمؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من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 والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الخسنا وَفضََّّلَ اللَّ المُداههذينَ على القائدينَ أَجرْرًا النظِيمَا دَرجَاسٍ مِنْهُ وَمَفِرَةَ وَرَحْمَة وَكَانانَ اللَّ غَفُور الرَّحيِيمَا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 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا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 فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِهِمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمسعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناق عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى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 اِن تَكُوْنُوْ تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرجُوْنَ مِنْ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا اِن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 وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبَيّتونَ مَا لَا يَضْحَكُونَ الْقَوْلَ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ إِذَا بَدَّلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ فمن يجادر الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل أَوْ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم وَ الصَّوْفِ الله يَدذ الله وَفُور الرَّحِيمَ وَمَئ يَكْسِ بإِفْمًَا فَإِنَّ ماَا يَكْسِبٌ وَعَلى نَفْسِ وَكَانانَ اللهَّهُ عَمًا خَكمَا وَمَ يَكْسِب أو إثما ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فض الله عليك ورحمته لهم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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكت الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوديه ما تولى ونسله جهنم وساءت نصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويرفر ما دون ذلك لمن يشاء. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آنَافًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّا نَهْدِيهِ وَقَالَ لَا أَتَّكِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا بُدَّ لَنَهُمْ وَلَا أَمْنِيَّنَ لَهُمْ وَلَا آذَانَ الأَنْعَامِ وَل آممُنَّهُم فَلَ يُبَتِكَُّ آذَنَأَنن وَلآمًُاَّهُ فَلَ يُغَيورٌَّ خَلْقَ الله وَمََتَّكِ بِالشَّيطَانَ وَلًَا مِدُون اللَّهِ فَقَدِ خَاصِ خسر رَفُ صْرانًا مُبِينَا يَعيدُهُم وَيُمًان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 سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابده وعد الله حق ومن اصدق من الله قيلا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 ذكر او ان فوهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون قليرا ومن احسن دينا من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 نساء <ق> الالاتي <الرامي> <قصفح> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <لأكل> لا تؤتونهن التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وتغضبون ان تنكحون المستضعفين وتغضبون ان تن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 فَلَا جُنَاقَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا وَمَا اخْتَلَفَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ إِلَى اللَّهِ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 قَابِلُوا أُمَّ وَإِيَّاكُمْ أَتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْتُمُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ شَيْءَ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ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 أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعبلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشري المنافقين بان لهم عذابا اليما الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتَ وَّهُمْ يَقُولُونَ هُوَ أَمَانٍ مِنْ دُونِ وقد نزل عليكم في كتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزؤوا بها ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 المنافقين يقاذعون الله وهو خاضعون واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يثيب الله المؤمنين أجرا عظيما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 وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ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 بآيات الله وقتلهم الانبياء وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلَف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم 부تانا عظيما وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلناه وما صلبوه وما قتلوه وما ولكن شبه له وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَكُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَا رَّفَعُوا اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه انزله بعلمي والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا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 وإنما خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق لربكم فآمنوا خيرا لكم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 انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وكلمته القاها الى مريم وروحه منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتم خير لكم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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكذر فسيحشرهم إليه جميعا فأَمَّا الذيذينَ آممًَا وَامِ الصَّالِخَاتِ فَيْوَفِيهِب مُجُورَهُمْ سَيُوَِّيهِم مُجورَهُم وَيَزيدُم مِنْ صَغْلِ وَأَممَّا الذيذ لَتَن كَفُوا وَسْتَكبَوْ فَيُعَذِبُهُم عَذاَابًا أَدِمَ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءً فَرَدَّ الذَّكَرِ نِفْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم